السلام عليكم ورحمه الله وبركاته انا اعتذر جدا على تأخيري. كان القناة فيها على كلمة كانت مع الدكتور محمد فأعتذر. اعتذر على تأخيري. سامحوني كنت و... كان عندي وقت وبعدها أردت أن أبدأ الدرس. أتصل فيها في القناة. كلمة فسامحوني كنت التاخير كتاب الطهارة وقلنا بإحنا سنحدد نماتنا بالشجاع من أجل على الطلبة في هذا الباب كتاب الطهارة احنا تدقنا المحاضرة الماضية تكلمنا عن الطهارة وتكلمنا عن الطهارة الصغرى والكبرى صحيح ولا لا تتذكرون ولا ما تذكرون؟ مسائل الفقه صح فيها؟ كالوعظ أسرد وكل يسمع وانتهي لا. لا تتذكرون طيب الحمد لله خلينا نتكلم هو طبعا الطهارة هنا قال المصنف المياه التي يجوز بها التطهير 700 ماء السماء وماء البحر وماء النهر وماء البئر وماء العين وماء الثلج وماء البرد هو يتكلم على أن هذه هي المياه التي يجوز التطهير بها المياه التي يجوز التطهير بها المياه قال المياه وطبعا المياه هنا على الجمع يبين لك انها اكثر من ما وهذه ان دلت, دلت على هذه الشريعه الغراء التي التي قد وسع الله دلت على على هذه الامه ورفع عنها الاثار والاغلال التي كانت على من قبلهم ما جعل لهم اصلا إلا وتيسيرا على أصباب والباعدة القلية أن الشريعة إذا جاء فأغلق بابا فتح أبواب يعني لا يحتر المرء المكلف سيجد سعة ليست بعدها سعة وتيسيرا ليس بعده تيسير ويجد أن هذه الشريعة الغراء جاءت جاءت لحفظ... لحفظ عقله حفظ دينه ونفسه وعقله وماله وعرضه وتي... والتيسير له على إقامة قضية الكلب الكبرى ألا وهي عبادة الله وحده لا شريك له فكل الكون ميسر مسخر من اجل أن تقيم أنت أيها المكلف هذه الوظيفة العظمى هذه القضية الكبرى التي من أجلها خلق الله وقال فانظر التيسير لك ليست المسألة في الطهارة على ماء معين واحد مثلا او قل على وصف معين يكون منفردا بل الأمر على التعدد والتعدديه هنا كما قلت من باب التيسير على عباد الله رأيت أبا هريرة عندما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن نركب البحر ومعنى الماء إذا توضأنا به عطشنا هم يعلمون بأن الماء وهو ماء السماء هو الذي يجز به الطهار وما يعلمون هل غير هذا الماء صفحة 62 لكن هي طبعات مختلفة هو في بداية الكتاب كتاب الطهار قال المياه التي يجوز بها تطهير سبعمية ماذا أقول لكم؟ يعني ما تسمعونها من الشرح ممكن ما تريدونه كثيرا في أي مكان لكن خليكم معي الكتاب متنى مش جاعة خلص ذلك خذوا المتنى أصلا نعم ممتاز أم ماريا سهلت لكم لو تنزل المتن لهم بعد يزن حضرتك يعني تكونين قد أحسنت احسانا بالغا لنا ولهم يعني أنزل لهم المتن اي نعم ممتاز, ممتاز. جزاكم الله كل خير فلما هم يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم ان نركب البحر نركب البحر <تصفيق> ومعنى الماء اذا توضانا به عطشنا هم حسبوا ان الامر قاصرا على ماء. ماء السماء معه ماء السماء فيشربون منه ويتوضاون منه لكن يحملون بعض الماء لو توضاوا عطشنا فهم لا يعلمون ان ماء البحر يصح التطهر به قالوا افنتوضا بماء البحر انا ليش اثر ده الحديث أسردوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أجابهم بين لهم سعة هذه الشريعة وأن الشريعة الغراء فتحت الأبواب يسرت على العباد كما قلت الكون كله ميسر مسير مسخر لإقامة قضية الكون الكبرى لإقامة التوحيد توحيد الله جل في علاه فإذا هنا تعددية الماء الذي يصح التطاهر به قوله المياه التي يجوز بها التطهير بها التطير سبعمائة طبعاً التي يجوز عندما يقول المصنف المياه التي يجوز جيد ما تفهمون من قوله أجيبوني أنا ما أريد أن باي شيء الآن غير بالأسئلة التي تسألون فيها. لا بد من إجابتكم ولا بد من الأرض. عندما يقول المصنف، لأنما أريد ليش طالب العلم ينظر المصنف المصنف كانوا ينظر في الأحاديث وهو يكتب المات. قمت قال المصنف المياه التي يجوز بها التطهير سبع هنا ما يفهم من قولي المياه التي يجوز بها التطهير؟ ما يفهم من قولي ذلك؟ أنا يجوز في حال اكتمال الشروط ممتاز، ممتاز، إجابة جيدة. عدم إيش؟ ما لا، ما أنا ما ما ما سألت عن عن ما عن الوصل الذي أريد. أنا أريد تضخيم النظر في المثل. قال المياه التي يجوز بها التطيط إذا إذا قف عند يجوز إذا معنى ذلك أنه المياه التي هي المياه التي يجوز بها التطيط إذا غيرها لا يجوز إذا غيرها لا يجوز. أنا عندي ما شاء الله الأمر الماشي جيد جدا لوح. نعم كيف كيف النت الآن أكمل أكمل هل أكمل ولا بسط نكمل جيد اذا عندنا هنا المياه التي يجوز بها التطهير قلنا إذا عدد المياه قال هي التي يجوز غيرها لا يجوز. إذن هذا اسمه اسم اسمه القيد لأنك لابد أن تنظر في هذا الباب فيه, فيه القيود التي توضع لأنها تريد أن أع... بما يسمى عند الفقهاء الاحترازات, الاحترازات. نعم ما شرط اجاب هنا قال ذكر الماء الطهور قال لا ممتاز هي الاحترازات يحترز فكانه قال هذا الماء ماء السماء يجوز التطهر به وما البحر وما النهر وما البئر يجوز التطهر به وماء العين وماء السد وماء البرد يجوز التطهر به طب ماء الورد لا لا يجوز ماء المسكي ماء الكافوري لا لا يجوز هنا عدد لك المياه التي يجوز بها واحترز ترزة نفو المخالفة لما قال لك يجوز قال لك بعدما عددت لك هذه المياه غيرها لا يجوز غيرها لا يجوز معي انتم اذا يقول ما لا يجوز بها التطير سبع مياه ماء السماء وماء وما هو السماء, هو ما هو السماء هو الأصل قال الله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا وأنزلنا من السماء ماء طهورا ويجلي هذا الماء يجلي جواز التطهر بهذا الماء وان هذا هو أصل المياه قوله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم ليطهركم يبقى في الأول قال و من السماء ماء طهورا وقال في الايه الاخرى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ماذا تستفيدون من الايتين الايتان مختلفتان في اللفظ والاختلاف ينم عن فائده فما الفائدة في الاختلاف بين ألفاظ الآيتين والآية الثاني لبيان الماء أصل الماء الذي يجوز التطهور به وهو ماء, ماء السماء الآية قال وأنزلنا من السماء ماء طهورا والآية الثانية قال فيها وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ما الفائدة التي تعود علينا من اختلاف الألفاظ في الآية الثاني ولأن الله على هذه بلاغة القرآن عظيمة ما, ما تجد من حرف اختلف عن حرف إلا وتعلم أن به مجلدات إفادة لو قلنا مثلا في مسألة الإيمان يعني في بعض الآيات يقول فرعون آمنتم له قبل أن أذن لكم في بعض الآيات يقول آمنتم به قبل أن أذن لكم شوف الفرق بين الحرفين كما نسمع الأرض وأن, وأن هناك فوائد جم في مسألة التلازم بين آمنتم به وأمنتم له أقصد أقصد أنك لابد أن تتدبر كتاب الله والله تعالى يقول أفلا يتدبرون القرآن فهناك فوائد جمة في اختلاف الألفاظ بين الايتين انا أريد فائدة وهي الفائدة الأهم في هذا الباب ماء السماء في الأصل ماء السماء في الأصل ليش بتذهب عني الرسائب أتيني مع عبد الله, يشوف. عبد الله. افضل الله وين هو عشان اعرف الرساله لا أراه ماء المطري جيد بس آآ آآ الايه ثاني وانزلنا من السماء ماء طهورا لينزل عليكم من السماء ماء. انا اريد في رسالة بعد المباراه تمشي وين هي كيف اخرجها بس. ممتاز ممتاز أريد إجابة أخرى. وطبعاً الميكسر أجاب وأنا أنا أهم حاجة عندي هنا الزوم. علم الطهور إذا طاربي إلى غيره. فالأولى راحتها بينت هلولا وضحت؟ هذه إجابة من تمرس. نعم هذا صحيح. ممتاز يا ممرير. نعم صحيح. هنا أنا أقول الآب ولش فراز الآب وأنزل من السماء ما أنطهوره. كان الله قال والماء الذي يصح أن تتطهر به هو الماء الطهور فلما قال ذلك وأوقفتني الآية على الماء الذي يصح التطهر به هو الماء الطهور طلبت تفسيره طلبت وصفه أريد أن أعرفه فقال الله تعالى وينزل عليكم من السماء ما ليطهركم به يبقى علمنا أن الماء الطهور والماء الطاهر في نفسه المطهر الماء الطهور والماء الطاهر في نفسه المطهر, في نفسه المطهر, في نفسه المطهر غيري. هذا الذي أفهمه انا أقول لابد ان تتدبر القرآن ستجد عجبا هذا الذي افهمه من الآياتين الأولى وصف وصفا دقيقا للماء الذي يصح تطهور ممتاز الثانية ما هي هي هي بيان التقييد في هذا الباب وأنزلنا نسمى ماء الطهورة طب ما هو الماء الطهور هو الطاهر في نفسي هذا يكون طهورا نعم الطاهر في نفسي المطهر لغيره وهذا معناه أن هناك ماء يكون طاهرا في نفسه لكنه لا يقوى على تطهير غيره وهذا الماء المتغير بطاهر كما سيأتي هذا الماء المتغير بطاهر فالماء المتغير بطاهر هو ماء الصابون ماء الصابون والشامبو وكثير من اخواننا والأخوات الأفضلات ستجد أنها تغتسل ب يعني لو جلست في هذا الحوض تضع فيه الشامبو وتضع فيه الطيب وتغتسل به و و وان كانت جنبا تغتسل من جنابه فلا يرفع الحدث بهذا الماء وان اراد صلاة لا يصح ان تخرج ان تصلي بذلك ليلا هذا الماء ماء متغير وان كان هو متغير بطيب متغير بعود ومسك متغير بصابون بشامبو هو متغير بطاهر فصار طاهرا في نفسه لكنه غير مطاهر غير يعني لو كانت المراه جنبا واغتسلت في الحوض بهذا الماء المختلط المتغير جنبته اعلم هي عليه ولو خرجت تصلي صلاه صلاة ولا تصح فيبه هنا الله جعلني أفهم الوصف ال الذي يصح به الوصف الذي يصح به إيش يصح به الاغتساب فقال وأنزلنا من السماء ماء طهورا قال لي طهركم به إذن هو طالب في نفسه مطهر لغيره هذا ماء السماء قال ماء السماء وماء البحر في ما هناك دليل ينتزع ودليل صريح انا سأأتيكم من الدليل الصريح وتأتوني بالمنتزع اما الدليل الصحيح بأن أبا هريرة سأل نبي صلى الله عليه وسلم ان نركب البحر صحيح ومعنى ما ماء السماء يعني لو شربنا لو توضعنا به عطشنا بماء البحر فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم طهوروا انظر هنا الموافقه بين الايه وبين الحديث هو الطهور ماء الحل ميتته هو الطهور ماء الحل ميتته هذا تصريحه الآن بان النبي صلى الله عليه وسلم جعله طورا قال هو الطهور الطهور ماء اذا شوفوا الموافقه الايه وأنزلنا انزلنا من السماء الماء طهورا وهنا الطهور ماء اذا لا يصح التطهر الا بالطهور الا بالطهور الطهور ماء والحل ميتت. هو الطهور ماء الحل ميتت. هذا التصريح حول الآن على أن ماء البحر يصح التوضؤ به والاغتسال به. لما لأن النبي سماه طهورة. ولأن ماء السماء سماه الله طهورة. وبين أنه يطهر غيره. فصار طاهرا في نفسه مطهرا لغيره هذا ماء, ماء البحر قد ينتزع أو تنتزع طهورية الماء من الآية وهو الذي سخر البحر لتأكل منه لحم طرية وتستخرج منه حلية تلبسونها وترى الفلك فيه وآخر الآخر الآية. كيف ينتزع الحكم من هذه الآية أسمع أصواتا اتحاشى الكوارع جنبون الكوارع الله يكرمكم كيف تنتجع المسألة صعبة على الجميع يا أنا, أنا نظرت إلى اجابات المكسر لكن انا أريد من هنا كيف تنتزع فكروا قالوا والذي سخر البحر تأكلوا منه لحمة طيبة وتستغرجوا منه حرة تلبس هنا وترى فولك فيه ولا تبتغوا من فضلي ولا عليكم طيب ثلاث إعجاب إعجابة رائقه رائقة لامعة وطبعا في دلالة هو الذي سخر البحر لا تأكل منه لحم طرية اللحم الطري هذا لابد ان يكون طاهرا ولا يكون الا الا في ماء طاهر ما استطيع أقوله طهور وماء طاهر لكن لما قال ولتبتغوا من فضله ومن و و و و من ابتغاء الفضل استخدامه في رفع الحدث فينتزع هنا نوع على العموم ولتبتغوا من فضله على العموم والتعميم ننزل فيه او يدخل تحته ايش يدخل تحته الطهاره من جنابه او وضوء رفع الحدث الاظهر او الاكبر قال ماء البحر وماء النهر وماء النهر طبعا أدلاته الادلته كثيره ماء النهر حديث سهل قال رسول الله إن نتوضا من بئر بضاعه وفيها ما ما, ما يعني ماء النهر يدخل مع ماء البحر ماء النهر يدخل مع مع ماء البحر عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياها لن تغيبتي كثيرا لما لما الأسبوع الذي تغيبتي لما ماء النهري أدخل مع ماء البحر باللزوم بالاقتران وقد جاء دليل مستقل ببيان طهورية الماء النهري بقول النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أن نهرا بباب بأحدكم يغتسل فيه مرء سبع مرات أو يبقي من ضرني من شيء قالوا لا يبقى من ضرني من شيء أو لا يبقى من ضرني من شيء ففيها دلالة على أن ما النهر أيضا طار في نفسي وطار غيري لأنه لا يبقى من من الأخضار شيئا نعم وماء البئرية ماء البئرية في حديثها قالوا يا رسول الله إنها تغضى من بئر بضاعة وفيها ما يكون يعني <تصفيق> <تصفيق> ما ما ما ما غفر الله لنا ولك لا تقصرين مره ثانيه رجاء رجاء احسن مارك ويقرا ويلقى فيها ان لا ذلك فقال النبي الماء يعني ماء البئر هذا الماء طهور لا ينجس شيء هذا احسن التلميذ قال الموت هو لا مدث شيء يبدا ماء ما ما السماء ماء البحر ماء الباء ماء النهر ماء البئر ماء العين وش الدلاله على ان مياه العيون طاهره مطهره غيرها وش الدلاله على هداك الله يا سلام. ما شاء الله و رحمة الله. جيد. ها أنا الآن أبحث بحثا حسيسا. ما عندكم؟ أنا قلت لابد أن يكون فيها شيء من طيب هنا اقول ماء ما هو ماء العيون ماء زمزم ماء زمزم ماء زمزم يا ماء شرب ماء مبارك ماء زمزم قال هي شفاء شفاء وشراب شرب قال او طعم طعم قال النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لمشرب بلد ومن باب أولى الوضوء من ماء زمزم فهذه ماء العين يبقى ماء السماء ماء البحر ماء النار ماء العين ماء البري ماء, ماء البحر قال وماء الثلج والبرد ماء الثلج والبرد جاء في حديث جمعه النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابي هريره رضي الله عنه أرضاه. انا موقفال. قال قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما تكبر تسكت ساكته يا ابي انت امي يا رسول الله رايت سكوتك هذا ماذا تقول فقال أقول اللهم بعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى سو بالابيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي هنا اللهم أصلني من خطاياي بماء السلجوق والبرد هنا هذا وجه الشاهد أريد من الدليل وجه الدلالة على أن ماء السلجوق وما البرد صاح قال اللهم اغسلني من خطاياي بماء السلجوق والبرد هذا وجه الشاهد أريد وجه الدلالة من الحديثي أريد وجه الدلالة من الحديثي على, على جواز التطهر بماء السلجي وماء البرد وأنا ألفت الانتباه ماء السلجي وماء البرد كيف تغضى به إذا تقاطر ماء يعني يبقى لو كان في شمس أو شمي ذلك يتقاطر ماء في أخذ الماء فتغضى به نعم ذكر الله لها في القرآن قال وفجرنا الأرض عيونها ممتاز ممتاز يا دينا ممتاز سنة ممتاز ممتاز ممتازين منتاز طبعا نوجد شيئا دي الاغتسال اغسلني فوجه الدلالة أن ال... ال... ال... ال... ال... الاغتسال رفع حدث فهذا لا يكون إلا بالماء الطهور لا يكون إلا بالماء لا يعتد بالغسل إلا لكان الماء ماء طهورا هذه أقسام المياه ثم قال المصنف رحمه الله تعالى بعدما عدد المياه قال قال اذا انت اصاله لك وصف دقيق منطبق على على على التعدديه في المياه الآن وش هو الوصف الدقيق اخواتي الفضلات اللي في وش هو الوصف الدقيق الذي جاء يجمع ويشمل هذه التعدديه من المياه السبعه ما أقول السماء ما أقول البحري ما أقول النهري ما أقول بقري ما أقول العيني ما أقول ما أقول وش الوصف الجامع لهذه المياه أريد من الزوم ما أريد إجابة من أحد آخر من الزوم ممتاز أمو عبد الله ممتاز ها. أريد من الزوم الإجابة. أين هم؟ أين أين ممتاز السماء. ممتاز. ممتاز السلف. وجابر ممتاز جابر. ما أريدك تطلقها حسنا. أريدك دائما تكون منطلقة يا استاذ جابر. ها. الزوم. أين الدكتورة؟ الدكتورة موجودة أم لا؟ لا تقول لي الامر صعب عليكم ما ادري الصوت موجود معه ولا لا الصوت موجود في الزوم انا مش غير موجود بوركت يا جابر وين اهل الزوم. اين هم هل كتبتم رسائل موجود موجود نعم ما طهور ممتاز اي نعم وانا اريد منكم ان تتعلمون واريد منكم عندما اسالكم تجيبون انا اريد بناء شخصيه شخصية طالب العلم واريد منكم التجرؤ على الاخذ والرد لانه عندما تتعلم باخذ ورد تتكون الشخصيه وايضا تتفتح يتفتح الذهن تكون حاضرة في المحاضرة لأنها ليست محاضرة مصنص شفاه ليست محاضرة وعزه وتذكيره هذه محاضرة علم فإذا انا أقول وجه الشاهد الله ما من خطاياي وجه الدلالة من, من, من الحديث من الشاهد هنا هو الاغتسال الاغتسال لا يكون إلا, إلا بماء طهور يعني لا يعتد أن يكون الغسل غسلا معتدا معتد به إلا أن يكون بماء طهور كما قلنا الذي يجمع بين المياه السبع هو الطهوريه طهور ماء مطهر ما استبرن طهور قال المصنف ثم المياه على اربعه اقسام ثم المياه على اربعه اقسام ممتازه مهجه طاهر مطهر غير مكروه طاهر مطهر غير مكروه يبقى عندنا اربعه اقسام طاهر مطهر طاهر وفي نفس مطهر الغير قال غير مكروه ومعنا شوف المصنف هنا انت ممكن تفهم من كلامي سريعا المصنف عندما يقول طاهر مطهر غير مكروه اذا هناك طاهر مطهر مكروه تمام قال لك غير مكروه هذا, هذا اراد أن يحترس لأن هناك ماء طاهر مطهر مكروه اللي هو الماء المشمس سياتي عند الشفعيه الماء ماء طاهر مطهر غير مكروه هو الماء المطلق وش معنى الماء المطلق الماء المطلق هو العالي عن التصيب وهناك مياه هذه المياه فيها تقييد نعم مياه تقييد ايش فيها ماء الورد ماء المسك ماء الكفور فضل <تصفيق> لا اهما انت ازكياء ازكياء في لما يبقى خلاص خلاص غدا ان شاء الله تبقى حال صا هو قال ماء الماء من المياه طاهر مطهر غير مكروه وهو الماء المطلق الماء المطلق العاري عن التغيير ما هو الماء المطلق والماء العالم التغيير وهل هناك ماء مقيد نعم ماء الوردي ماء المسكي ماء الكافور نعم. ماء الصبون ماء زهر هذا كله مقيد هو الان هو يريد يقول ماء خالي عن, عن ما يخالطه خالي عن ما يشوبه فيغير من صفاته لابد أن تعرف أن الماء الطهور له صفات ثلاثة طعم ولون ورائحة كلها صفات الماء ان تغير الطعم ان تغير اللون ان تغير الرائحة لا يصح استعماله. قد يكون طاهرا في نفسه غير مطاهر لغيره. يبقى إذن ماء طاهر مطاهر غير مكروه هو الماء الذي يرفع الحدث ويزيل الندس هو الماء المطلق وهو الماء العاري عن القيود والإضافة هو الماء العاري عن عن القيود وعن الإضافة فيخرج بذلك ما قال الله تعالى من ماء مهين وفي قول ماء دافق من ماء دافق فالإضافة هنا اللازمه خرج به مثل ماء الورد نعم والاحتر بالاضافه بالاضافة اللازمة عن الإضافة غير اللازمة كماء النهر وما هل او, أو فهذه اضافه لازمه هذه إضافة إضافة غير اللازمة فإنها لا تخرج عن هذه هذه إضافة عن كونه طهورا يرفع الحدث الصويسيل النجس.而 الماء الباقي على أسطح القاتي الماء المطلق الذي لا يشوبه شيء يغير من طعم أو لون أو رائحة هو الماء الذي يصح به التطهير برفع الحدث الأصغر والأكبر سواء الجنابة أو الحيض أو الوضوء أو إزالة النجس الذي يكون بالجسد لماذا نماء ماء على على على أصح القديم وما على هذا الماء الأول والماء الطاهر في نفسه وطاهر غير, غير مكروه. قال وطاهر مطاهر مكروه هو الماء المشمس. هو الماء المشمس وهو طاهر في نفسه لما لأنه لم يتغير. بملاقات النجاسة ولم يتغير أيضا أحد أوصافه بملاقات طاهر فهو ماء, ماء طاهر ماء مطلق عاري عن الإضافة لكن مكروه الاستعمال مكروه الاستعمال هو الماء المشمس فالماء المشمس يكره استعماله في البدن وإذا قصد تشميسه في بلاد حارة أو في أوائل المنطبعة الذهب والفضة كالحديد والنحاس وكل معدن قابل للطر لأن الشمس تفصل من المعدن زهومة تعلو الماء وتضر البدن وتورس البرص وهذا مستند لحديث يا حميراء لا تفعلي فإنه يورس البص البرص وهذا الحديث رواه البياقين من طرق وضعفها بل باتفاق المحدثين هذا الحديث ضعيف ومنهم من قال هذا حديث موضوع هو الأقرب هو حديث موضوع وهو الأقرب فهذا الماء المشمس كريهة والشفعي كريهة الماء المشمس كريهة والشفعي من أجل من أجل الشام الشم من أجل الطب لا لحظة يا سيف دقيقة معكم لا لا تحطام تحطام شيء عمري بس هي برضو القناة كانت تصل بي عشان الحمد لله إذا المسألة هنا أن الماء المشمس ماء مكروه والشافعي قال أكرهه من جهة الطب إذا خلاص التخصص يدخل في هذا الباب التخصص يدخل في هذا الباب عمر الخطاب يعني كان أيضا عمر الخطاب كان يكره بالماء الماء المسخد فهو الطب في هذا الباب فالمسألة الماء المشمس المشم المشم هو ماء مقروض عند شفاعه من ناحيه الطب من ناحيه الطب اقول ان كان الأمر يدور على الطب فالتخصص هو الذي هو الذي يبين إن هل فيها كراهه ام لا والصحيح الراجح انه لا كره اولا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن, عن المشمس وقال يا حميراء إنه يوردس البرس هذا حديث الموضوع هذا حديث الموضوع نجاوزي طبعا نقل في الموضوعات والصيوتي هو اتفاق على ضعفي اتفاق على ضعفي ولكن ورد عن عمر انه كرهه وقال انه يورث البرس أيضا وهذا عن عمر أيضا اسناده ضعيف لم يصح والعلماء اشترطوا شرطين لكرهية الماء المشمس أن يكون في الأواني المنطبعة كالنحاس والحديد والرصاص لأن الشمس إذا أصارت فيها تخرج منها زهومة يمكن تؤذي من يستعملها ولا تأتي ذلك في الذهب والفضة للصفاء الجوهر وأصد المعادن الذهب طبعا فلو صب الماء المشمس في إنا من الذهب والفضة فلا يكره لأنه الخوف من مسألة البرص. تكون بعيدة. والحق أن نقول طبيا ظهر حديث. أن لا, لا يؤثر. شلنا الشبر اليوم تشير فيها عبد. كره استعمال الماء المشمس أنه يوارث البلس يعني من ناحية الطب. الحديث حديث موضوع. لا يصح الحديث الذي جاء عن عمر الخطاب أيضاً ضعيف. إذن ماذا نقول؟ نقول الأحكام فرع على التصحيح. الأحكام فرع على التصحيح. يبقى لنا أن شفي قال أكره من إيهات الطب لو الطبي... لو الاطباء قالوا لنا بأن الماء المشمس يورس الماء المشمس يورس البرس قلنا واستعماله على الكره والصواب أنه لا يكره وحديث عائشة حديث متفق عليه متفق على ضعفه فلم يصح جاء عن عمر لم يصح كيبا اذا عندنا هنا نقف عند هذه المسألة وسأستأذنكم وهي ان الماء اول هذه المياه الماء الطاهر في نفسه المطاهر لغيره غير مكروه هو الماء المطلق العاري عن الإضافة والماء الثاني المكروه وهو الماء المشمس والصحيح ان الماء المشمس غير مكروه لأن الشفعي كرهه من جهة الطب والحديث الذي جاء فيه حديث الموضوع يبقى لنا بأن الماء المسخن بغير الشمس يعني على النار لا يكره وإلا كيف يقتصرون في البرد الشديد وفي الشتاء فالماء المسم المسخن بغير بغير الشمس جائز على الاطلاق جائز على على الإطلاق نقف عند هذه المسألة ولو في أسئلة تفضلوا لأنني الآن على موعد مع الطبيب من ساعة الطبيب الآخر الذي يريد أن يحقق في المسألة هل في عملية ولا مش عملية إلى الآن لا لا أجد وقتا أذهب إليه. إلى الآن لا أجد وقتا أذهب إليه. والله المستعان. ليد. لو في أسئلة تفضلوا حتى أستعذن وأذهب الطبيب يا حبيبي يعني أنا ما أقول بكراهه الماء المسخن. لا ليس له ذلك لأن هذا يوم القيامة. وهذا الذي قاله عبد الله بن عمرو بن العاص على المساجد. لا يجوز التوضي بماء البحر وأخطأ في ذلك لأن هذا الماء لأنه تحت الماء البحري نار ها ها تحت الماء نار على البحر, البحر العمال قالوا أنه سيقول إلى ذلك سيقول إلى ذلك يوم القيامة نعم والصحيح أنه ليس بمقروه يا رب أرد عنكم لحنا بندرس كتاب متن بشجاع ان اردتم عمد السالك ممتاز ممتاز ان اردتم هذا الكتاب عمد السالك نبدا به ان شاء الله انا كنت احلت على انهم طلبوا مني باعطي اصول الشفعيه الان يوم الاثنين بالذات باعطي اصول الشفعيه سيكون ان شاء الله اصول الشفعيه باذن الله الساعه 12 يعني او عم ارجع من الطب يعني وياكم وحسن الله عليكم حديث ماء زمزم لمشروبه ليس راجح ضعفه بل الراجح تحسينه الراجح ناوي حسن حسن ناوي الحفظ حجر والرفع وغيره, وغيره الراجح تحسينه يا رب أبا الوريد يا رب جزاك الله خيرا حكم السمعين ما زمزم الاقتصال به في خلاف من العلماء لكنه صحيح انه هو يجوز عم السالك اشتايد اشتايدوا فعلًا أنا وهو أن ننزل على جوب طيب ان شاء الله يبقى يبقى من من المحاضرة القديمة على نفس الباب سندخلو س سننشر حمد السالك الأم السهل إن شاء الله الأم السهل جدا ماشي طبعًا أفضل المياه بركةً هي المياه الذي نبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ماء زمزم ثم الماء الذي نزل من السماء. الله أمين. وإياكم أنا خادم لكم. طيب كده انتهت المحاضرة وما في أسئلة. سأذهب إلى الطبيب سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. الشيطة لا إليه إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. جزاك الله خير. السلام عليكم وصلاة الله وبركاته.